بالفرح بالفرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد بالفرح بالفرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد ويه السعادة هي الولدة weis سعادة هي الولدة هي يا هلب جيته كحلب جيته عيون يا هلب جيته كل الملايه النوم جدب فرحته وع المصطفى يصلون شاعت طلقته شافته شافته مولد سلامه شافته شافته بتاج الامامه والسياده هل ولاده والسعاده هل <تصفيق> ولاده بالفرح بالفرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد فرحي فرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد والسعاده هل وناده يسعده هل وناده هل وناده خد الوارد قطره صار الندى فرح ثغر القمر بسمات هشع على الارواح ويا الفجر نسمات زف احلى مصباح شمن واحب ايات فوق المهد فرحته فرحته تتنور الافكار فرحتك فرحتك فرحت المختار فرحه نادر هالولاد فرحه نادر هالولاد هالولاد هالولاد بالفرح بالفرح يا نوري العيار بالفرح بالفرح مولsstجاة دب بفرح يا نور العياة بفرح بفرح مولد السجاة <تكتب> وي السعادة بها <هل> الولادك وي <تكتب> السعادة بها الولادك <تكتب> عيد ونعم هالعيد <تكتب> يا ابن الميامين فرحة ونمد الإيد يا شمعة العين يلا البشارة نريد من عودة لحسين ندري الكرم تعويل عدكم يا طيبين بيه الكرم بيه الكرم معروفة الأكرام بيه الكرم بيه الكرم تشهد للأيام ويه القيادة هالولادة بيه القيادة بيه بيل فرح بيل فرح يا نور العيا بيل فرح بيل فرح مولد <سعادة> سجاد فرحتي فرح يا نور العيا بيل فرح بيل فرح مولد سجاد و نعلق <تصفيق> الشماء و الضخور ها نور نوره بزغم النور حامل حميه اليلا ليهني يزور كبر الزيتشيه اليلا لم لاك تدور تنطيها دياب بها المسه بها المسه فرحة الشيعة بها المسه بها المسه الشريعة الباري راده ها بالفرح بالفرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد بالفرح بالفرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد ويسعد هل ولاده ويسعده مولد عبادة وجود فرع الولاية ناسع لجودة شهود تقتد براية ظل شاهد وموجود للشيعة غاية حاطتها من المعبوب هاي العناية بيه الورع بي رمز العقيدة بيه الورع بيه الورع جدة صمدة زهدة زادة هاي تهدا زاد هلنا دي هل بدايه شلنا في الفرح بالفرح يا نور العيال بالفرح بالفرح مولد سجاد فرحتي فرح يا و هالولاده والسعاده هالولاده هالولاده الشاعر ابو علي